شركه الهدى شركه دعويه ا ي ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي فيومئذ لا ي س أ ل عن ذنبه انس ولا جاء ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ي ط و ف و ن ب ي ن ه ا و ب ي ن حميم آن ف ب أ ي آ ل ل ر ب ك م ا تكذبان ل ا جنتان س ل ا م ا ت ب ي ن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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا ا ل إ ح س ا آلاء ن فبأي ربكما ب ك ت ذ ا ن ومن دونهما جنتان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان مدهانتان فبأي آلاء ربكما آلاء فبأي آ ش ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه م ا ف ا ك ه ة ونخل و ر م ا ن ي ه غير ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن فيهن خ ي ر ا ت ح س ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا تكذبان ح و ر مقصورات ف ي ا ل خ ي ا م فبأي ل ر ربكما تكذبان ا ولا ن يطمثهن لم قبلهم إنس ج ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعباقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م